ثم رسلهم بالبينات فرحوا بما عادهم من العلم فرحوا بما عادهم من العلم وحق بهم ما كانوا به يستهزئون فلما رأوا بحسنا قالون آمنا بالله وحده